لا يسمن ولا يغني من جور أجوه يومئذ ناعمة لتعيها راضية في جنة عالية لا تتمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها شرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصروفة ودرابي مبثوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ইল জিবুসি ভীল অসম শিবুহুল্লা إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم